الحمد لله وكفى وسلام على عبدي الذين اصطفى لأسيام النبي المشتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكونين الشرفة وبعد اخوة الكرام ضرابة العلم يتقام العقيدة لأسيام وإذا كانت الحادية إلى عقيدة السلف ماسة اختلط الحابل والنابل وأصمحت عقيدة أهل السنة الجماعة أو عقيدة أهل, أهل البدع والضلالة هي عقيدة أهل السنة الجماعة والعكس في العكس ولا أحد يعرفه يعني أين العقيدة الناقية أو النقية الصافية التي كان عليها النبي السلام عليه وكان عليها الصحابة الكرام لذا وجب ضرورة إظهار هذه العقيدة لأن هذا المعتقد الذي به النجاة والذي به التمكين ولأن الله دعاله لا يرضى عن العبد حتى يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام نسأل الله أن نكون جميعا من هؤلاء <تصفيق> لأسيامة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار جزما أو الآن كلها في النار إلا واحدة قالوا من يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم الذي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي فنسأل الله أن نكون كذلك والإمام مالك وإن كان أغلب اللبي هنا مالكية فليستعادوا بذلك الإمام مالك كان يقول لن يصفح آخر هذه الأمة إلا بما صرح به أولها لا يمكن بحال من الأحوال إلا أن تسير على نفس النهج لأسيامه أن هذا الكلام كلام متين ورصين وعلماءنا لا يأتون بهذه الحكم إلا بعد الاستقاء من الآثار لأنهم يلتزمون أو ينزمون نفسها بآثار النبي صلى الله عليه وسلم إذا اترى الحكم التي تخرج منهم كلها مستقاة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يأخذ من قوله السلم قال بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ فطوبا فطوبة للغرباء فنسى الله على أن يدعاننا من هؤلاء وأن يثبتنا على الحق وأن يميتنا على الإسلام وأن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يغفل لنا الزلات السل... والسخطات والهناف نبدأ في الكتاب الذي بين أيدينا في اعتقاد شرح أعتقاد في السلف نعم. بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن قال الشيخ رحمه الله تعالى اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة وجماعة الإيمان بالله ومرائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر فيه وشفه. وقفنا عند هذه صحيح <تصفيق> أكلم ها ولا طيب الإيمانه وقفنا عند قوله والإيمان بالقدر خيره وشره كأنه يقول ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة الفرق النالية الطائفة المنصورة الذين هم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام الإيمان بالقدر خيره وشره والحق بأن الإيمان بالقدر أمر جلل ولأنه ضحض مزلة ومن, ومن خاض غماره وأدخل عقله زل وضل ويعني قد زلت فيه أفهام كثيرة وضلت فيه أخضام كثيرة القدر هو من الغيوب والاصط الغيوب الاستسلام ان من الغيوب والاصط الغيوب الاستسلام قال الله جل في الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ولذلك قال علماؤنا الغيب من الغيب سر من أسرار الغيب لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل فهو من لوازم ربوبيه الله جل في علا القدر هو قدرة الله القدر قدرة الله فقدرة الله ذارف على أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون قدرة الله أنه كتب ذلك ولا يحيد أبدا فعل العد عن كتابة الله ذارف على فرغ ربكم من العباد فرغ ربكم من العباد أخرج كتابا فقال هؤلاء في هؤلاء من أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء ذوليتهم ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا ولا نصان واخرج كتابا على يساريا في الشماري وقال هذا كتاب بأسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء ذريتهم وثم أجمل على ذلك فرغ ربكم من العباد ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان في جنازة وماء وعصى ينكت بها فقال أرجل يا رسول الله أرأيت ما نعمل الآن ما هو فيما مضى وانقضى أم هو فيما يستقبل يعني الأمر أنف فقال صلى الله عليه وسلم لا فيما مضى وانقضى قال فعلى ما نعمل إذن يتكل كل واحد مننا على كتابه الذي قد انقضى ومضى قال لا وهذا ارتباط السنة الكونية كذلك في هذا البابعة لذلك أقول من آمن حقا بالقدر كان أشد الناس اجتهادا في عبادة الله تلف علام فالقضر ليس مدعاة للتكاثل ولا التقاعص فقال يا رسول الله أفنتكر على كتابنا قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق فكل وهذا ربط الغيب بما أنت فيه كانك تقول من سنة الله الكونية أنه إذا لك الطاعة وقد يسر عليك باب الطاعة وفتح عليك باب الطاعة فأنت الذي خلقت لهذه الطاعة لذلك أنت لا تستغرب ولا تتعجب بأن بعض علمائنا الذين يقولون بأن العالم فلان هذا عبد خلقه الله له خلق لله لذلك لا يرى شيئا في حياته إلا ما ما كان لله ابن تيمية يقولون ما كان يعرف الفرق بين الدرهم والدنار يتكفل اخوه ما يعرف شيئا فالحياه هذه ليس هو ليس بالحياه جسده في الحياه وروحه في السماء ما يعيش الا قال الله قال الرسول لذلك انت ترى لا قما لا من شده ولا اغواء ولا قما من اعدائه ولم يعبى بشيء بل, بل بل زادهم نكاهه عندما قال ماذا يريد اعدائي بي انا جنتي في قلبي ان قتلوني فقتل شهاده وإن سجنوني في سجن خلوة بربي وإن نفاوني فنفي سياح جناتي في قلبي هو ما يعيش إلا لله دل في علاء. لذلك كان من أجمل ما قيل في ترجمة الإمام بن يثمين أنه قال عبد خلقاه الله له عبد خلقاه الله له فالحاصب أن القبر القبر مدعاء للعمل والإجتهاد في العمل فالقدر قدرة الله دل في علاه وأن الله دل في علاه قد كتب مقادير الخلائق من قبل أن يحرق الخلق بخمسين ألف سنة وهذه آذلة قال الله جلاله فعلا وكل شيء فعلوه بالزبر وكل صغير وكبير مستطر مكتوب, مكتوب قال الله جلاله فعلا إن كل شيء كل نص في العموم إن كل شيء خلقناه بقدر لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى حج آدم موسى, حج آدم موسى وهذه الحديث فيه فوائد جمع بدع من الفوائد قال قال موسى عليه السلام أنت آدم أنت أبو الأنبياء أنت أبونا الذي أخرجتنا من الجنة فقال له آدم عليه السلام أنت موسى موسى بني اسرائيل قال نعم قال أنت الذي استفاك الله برسالاته وخطى لك التوراة بيدي قال نعم قال أرأيت أن الله جعال قد كتب علي ذلك قبل أن يخلق السماعة عرض خمسين ألف سنة قال اللهم نعم قال النسلم حينها فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى, موسى. المعاني في هذا الباب لأن آدم عليه السلام احتج به احتج بالقدر وقالت الأمري على أمر قد كتبه الله علي كتبه الله على الجميع كتبه الله علي قبل أن يخرج قسمات الأرض بخمسين ألف سنة فأقره موسى فلما أقره موسى كانت في الحجة مع آدم فاحتج آدم بالقدر وكانت له الحجة بذلك على أن الله كتب المقادير الخلاق, الخلاق قبل أن يخرج قسمات الأرض ولا يصح أن يقال بأن موسى لامه على المعصية لا لا يمكن أن يصح أن يقال بأن موسى عليه السلام لامه على المعصية أقول لكم أولا أولا اللوم على المعصية لا يكون, لا يكون إلا, إلا من أجل الشرع انتصارا للشرع لكن لوم الشخص على المعصية مع التفريب هذا ليس من دائب الصالحين فضلا أن يكون من الأنبياء والمرسلين النمو سلم قال إذا دنت أمت أحدكم فليجدها الحد قال ولا يسرب تعرفون ليش ولا يسرب ما معنى ولا يسرب يعني, يعني يعني لا يحقر لا يقبح قال ولا يسرب فان زنت المره الثانيه فان زنت الحد ولا يسرب ثم قال فان زنت الثالثه فليجد الحد ولا يسرب قال فليبيعها ولو ضفير من الحبل فليبيعها ولو ضفير من الحبل قال ولا يسر هذا ليس من فعل الصالحين وأيضا يأسم من عير بمعصية قد تاب منها العبد يأسم من عير أخاه بمعصية قد تاب منها وهنا آدم عليه السلام مجزوم به أنه تاب قال الله تعالى فتلقى آدم ربي كلمات إيش فتاب عليه لما يقولون جزما بأنه بعد التوبة نزل منزلة عند ربي فوق المكان التي كان عليها قبل أن يعصي وتوب. وهذه حكم من الله لمن يقع في معصية وتبقى. فما كان لممكن لموسى أن يعاتب على المعصية بحل من أحوال لكن قيم استقرص أمرا جددا في هذا الباب طالا القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الاحتجاج بالقدر على, المص... على المعايب لا يجوز ليش طارق لا يجوز يعني أنت قريب لكن نحن نريد الضبط أبا سامة كان لك اختبارا سامحناك ها انا لو يوم مش هقدر هيك كثير يمكن شوف انت ايضا وصلت الى الحفه الصحيحه من الاجابه لكن انا اريد الايغال يعني انت يعني ايش, يعني ايش دخل اليمن مع ليبيا والجزائر وداخلين احنا لا. الان باخ اللخبطه هذه لا انه معنى ذلك ادعاء الجبر خلاص ان شاء الله جبري يعني اقول انا انفذ اراده الاله لفعلها اذا احتج بالقدر على المعصيه هذا فعل من الجبريه ماذا قال الله في فعله واذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم قالوا وجدنا, آب وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها نحن ننفذ اراده الاله لفعلها بالجبر مفهوم فلذلك قال لا يجوز الاعتداد بقدر على المعصيه المعيب لا لا بالقدر عليه لان كما قال ويستثنى من هذه القاعده انتبه منها استثنى من هذه القاعده انتبه من انتبه منها لا نحتج بالقدر كتبها الله عليه امام العبد قال قال مدرك ذلك لا محاله كنت الحظ حضره النزين لا مدرك ذلك لا محاله فإذا تاب منها وجهة نظرنا لماذا؟ أنت رقيق بحثت عن الرقة فقط وأنا أريد على التأصيل العقيدة وين وجهت النظر؟ هو هذا إذا اعترف الآن خلاص نفد هرب نجى من الجب واعترف أنه الفاعل هذه معطية مني أنا فعلت وانكسر قلبه فتاب فلما تاب له باعي أن يقول كتبه الله عليه حتى أنا الفاعل لكن الله قدرها لأنه لا يكون في الكون إلا إيه إلا ما قدره الله جل فعلا مفهوم هذا كلام؟ بإذن حج هذا موسى في في هذا دلالة على ما نحن فيه وبصدده بأن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخرج الخلق خمسين ألف سن وأصرح من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خلق القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى إلى يوم القيامة كتب كل شيء حتى كل شيء والقرآن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ فالقدر هو تقدير الله للعلى لمقادير الخلاق قبل أن يخرق الخلق بخمسين ألف سنة أصل الإيمان بالقدر أصل و... أصل الإيمان بالقدر وأسه هو أساسه ورقنه الراكين محض التسليم محض التسليم ذاق طعم طعم الايمان من راضي بالله ربا او بالاسلام دينا او بمحمد صلى الله عليه وسلم من هنا في الباب. من راضي بالله ربا هو الركن الركين في في هذا الباب هو القول الصحيح والسديد لا يمكن للانسان ان ان له الايمان بالقدر الا بعد التسليم التام لله جل وعلا لان هذا هذا محض في الله بانه القادر وأنه القوي الجبار وأنه ما أراده كان وما لم يريده لا يكون هذا الاصل ويستتم أيضا الإيمان بالقدر عندما تؤمن بأربعة بالكتابة والعلم والإرادة والخلق علم, علم فكتب فأراد فخلق هذه المراتب الأربعة التي لا يستتم الإيمان بالقدر إلا بها علم فكتب فأراد فخلق هذه خلاص نسق واحد يجعلك تطقن الباب علم بأن الله دعلا يعلم كل شيء من قدرة الله كل شيء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون يعلم ما كان وقص علينا ما كان كل ما كان طال وإذ و... و... خلنا الملائكة ازددوا لآنا وسيردوا إلا إبليس أبا استكبر وكان من الكافري صحيح وقص علينا ما, ما حدث مع نوح وقوم وعياد وثموت قص علينا كل ما كان وما يكون؟, وما يكون الله لفعلها قد أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم إما في الحال وإما في المهال أما أما ضرب لما ضرب الكودية نفسه ماذا قال الله أكبر وعطيته الكنزين الأحمر والأبير كسر كنز كسرة وقيصر وعلى المنافقون ماذا قالوا يستهزون يقولون محمد محمد يبشرون بكنز كسرة وقيصر وأحدون لا يغضي حاجته خاليا آمنا وهم كانوا قد نحيط بهم إحاطة محكمة فلكن ف... الذين امنوا هذا قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ولك ورس... اخبر بمساحه حدث ولا ما فقال لسراق يا سراق وهو وهو خلفه يريد يريد الفوز بالماع ناق صحيح ولا لا ماذا قال, قال يا سراق كيف انت وانت تلبس سواري كسره سواري كسره وهذا خبر من نسلم على ما اكون صحيح ولا لا قال لابنته لا بأس على أبيك بعد اليوم والذي نفسه بيده لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعيد عزيز أو كان على مكان على ما يكون صحيح وما يكون على, على, على الغيب في, الزمن في زمننا نحن أج أجل شيء أجل شيء ترونه قد أخبر بينا السنة في زمننا هنا الفتن نعم فتن ها خال الوارث هذا الكتابي اعوذ بالله من خران من اجل ما كان الدجاجله كذبون افاكون وليس العجب من كاذبهم العجب بمن يصدق الكذب خرج هذا المهدي والثاني بعد كده يعني المساله الآن الكذب ظاهر وفيها ايان عندكم اثنين ما انا الحمد لله عندنا واحد مصر ام الدنيا فاللي بيخرج فيها ما عنده مثيل ما فيش ما فيش منه فبيخرج يقول انا وانا انا ابن جلال وطلاع الثنايا ها ولا هو, هو خارج من زمان من زمان هو خارج بقى اخره من زمان لكن الان هو الان يامر الناس بالسمع والطاعه والبيعه قال الرسول في مصر احمد بينادى الساعه سنون خدع يصدق فيها الكادم ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائد ويخون الأمين ويمتق الروايبظة قالوا ومن الروايبظة رسول الله قال الرجل يتكلم في أمر العام وهذا انتهى مضوع هذه عندنا الآن هذه مطبقة, مطبقة في هذا الباب فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبر أنه سلم بخلافة العباسين أن الخلافة تكون في العباسين وقال العباسة كذلك وناس تكون فيهم وقد كان وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بما سيحدث من فتح وستنطرية ورومية ومحامل فتح فعل دائم فالغير المقصود كل ما أخبر بنا بالسلام على ما يكون هذا على علم الله وعلى ما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون هذا من الممكنات والمستحيلات من الممكنات ما يحدث الدنيا شيء لم يحدث ولو حدث صورته كافيته أخبر النبي الله عليه وسلم تصدقونه ومن اصدق من الله يقيلا ومن اصدق من الله حديثا سبحانه جل وعلا ماذا قال الله تعالى عن المنافقين ان انهم قلبوا ولو ارادوا الخروج لعدوا له قدة ولكن كره الله بمعاتهم فثبطهم فقيل اقعدوا هنا هنا الان ياتي الشاهد لو خرجوا فيكم ماذا بكم الا خبا ولا اوضاع خلالكم يبغونكم الفت و فيكم هو ما لم يكن لو كان كيف سيكون سيكون هذا هذه في الممكنات صحيح في الممكنات أيضا في الفلقه الاخره ولو تر والدوقفوا على النار فقالوا ليتنا ردوا الانكر بئات ربنا نكون من المنقذ بل بات لهم مكان يخوفون من قبر ولو ردوا وشوف شوف شوف, شوف شوفها بمقياسنا الآن انا اتكلم عن نفسي كنت في ضيق و وفنا بحثته تفريج الضيق هذا لا يكون الا بان ترجع ترجع رجوعا تاما طيب فترفع يديك وتبكي وتنكسر يا ربي اعدي لا والله لا عود والسيف على رقبتك لا بعدها بساعة الف... انفرجت المسألة بعدها بساعة المسألة عادت فوق ما كانت فوق ما كانت هذا يعلم الله بحياة الإنسان يعني لولا أن يوفقه الله ذلك بسبب النجاة و... و... و... وطريق النجاة لا نعجب لذا تذكر دائما يا حي يا قيوم رحمتك أستغيث أصلح ليش أن يكون له ولا تكني إناسي طفت طفتا في هذا الباب ولو ردوا وعادوا لما نوه عنهم وانهم والله يعلم بينك ذلك قبل المستحيلات طبعا قال الله جعل لو كان فيما الهه الا الله فبدا لابد العلم علم علم الله وثاني كتاب الكتابا او كما تعلمون اجمالا للتفصيل الكتابه كتابات كتابة عن كتبه كتابه الروح المحفوظ ان كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء فعلوه في الزبر كله صغير وكبير قال, وزاك وزاك قال وعنده أم الكتاب وكتابة عمرية أيضا اكتب عمرية في, في, في صحف الملائكة الكتاب الذي في اللوحة المحفوز أم الكتاب لا تبديل فيها ولا تغيير ما كتب انتهى وهذا الذي خرج فيه عبدالله عم العاص قال خرج علينا مسلم بكتابين هذا كتاب لا اسم أهل الجنة انتهى هذا مكتوب في اللوحة المحفوز لا يتغير ولا يتبدل والقرآن مكتوب في اللوحة المحفوزة والكتابة العمرية هذه الكتابة في صحف الملائكة أي رب الرزق أي رب العمل أي رب شقيهم سعيد أي رب ذكر أنسى هذه تكتب وتكتب استحاق أيضا فيها طيب والكتابة العامية هي في والله القدر قال فيها يفرق كل أمر حكيم ابن عباس قال في لها القدر قال يعرف الحاج ويعرف الميت وأعرف المولود وكل شيء يخط في ذلك في هذا العام يخط في ليلة القدر والكتابة اليومية هي كتابة عندما ينتق الملائكة في الصباح في الفجر وفي العصر فأنتقون فيكتبون ويسعدون يعرجوا لدينا بادوا فيكم من الظاهر التي هذه الكتاب وكل هذه الكتابات نابع من كتابة من الرحل المحفوظ إن كنا نستنسخ وما كنتم تعملون ولكن هناك فارق بين هذه الكتابات وكتابة الرحل المحفوظ الفارق أن كتابات اللوحة المحفوظ لا تتبدل بحالة وكتابات الملك, الملك قد تتبدل لقول الله سلم من رأى من أراد أن ينسى له في عمره يتأخر أو لا زياد أن ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه كأنه بصرة يكتف في صحف الملائكة بعمر معين وبصرة الرحم يزداد والدلالة على أن هناك صحف يتبدل فيها الكتابة أجل الأدلة على ذلك هو أش أنا أقول أجل لما أقول أجل يبقى أدل الأدلة عليه عمر ليس هو أجل الأدلة ليس هو اجل ادله سؤالي اجل الادله هو دلي فامتى سؤالي انت بالعربيه عندنا فيه رتبه بس ممكن يكون منها ادل ان مرفوع لكن ليس المتعجله مع النيجيري ليبيا وناجيريا يعني تقارب في التخوب ها أجل الأدلة داود ماذا دا أفعل معكم؟ داود عليه السلام هذا أجل الأدلة الوجوم اللي في الوجوه هذا ما معنى؟ كيف أفسره أنا؟ عبد الفتاح أنت تعمل نظرة تفكر؟ أنا ما رأيتك تفكر قط تفسير لهذا الكلام يعني. ما شاء الله ليه بي؟ رأيتك الآن ساكتة. فانا السؤال ما فهمت معناه نح نحمد الله على ذلك آه. لذلك قد حظينا بسكوتك أجل بدي على ان هناك تتبت تغير كنا كتابه رحم لا تتغير كتابة اخرى كتابه الملك تتغير قد تغير نعم لكن كتابه النسخ تصور كيف تقسيم ممكن اسوي جاري لكن يا داوود ظاهره جدا <تشوف> الله تعالى مسح على وجه ادم فخرج ذريته فنظر في فقيل له هؤلاء ذريته فنظر فولد رجلا بين عينيه نور اعجبه هذا النور لانه, لأنه ولذلك الاحاديث جاءت مصرحه بها عن نفسن القاده اعبدوا اعبدوا اهل الارض الذي دعى عليه داوود عليه السلام علينا علينا افضل صلاه التسليمه لذلك نفسن قال قال داوود من عام العصر صوم يوما يفطر يوما هذا صيام داوود ثم قال لا لا فضل بعد ذلك لنقال افضل قام كان داوود وافضل رسام فقال ادم فقال, فقال ما عمره كم عمره قال 60 قال اعطوه من عمري 40 ومكتوب هنا الآن في الصحف كم 60 صحيح ولا لا قال اعطوه 40 من عمري فاخذ 40 يبقى اذا ال في احنا محفوظ 100 لكنها في صحف المركه مكتوبه 60 فتبدلت ولما تبدلت في صحف انا من هذا الامور تتغير ما من ضمن صحه تستنسخ لكن هناك امور ممكن تتغير وهذا الذي فقهه عمر بما قاله الناجلي الان لما طاف عمر الخطاب بالبيت وبدا وقال اللهم ان كنت قد كتبتني شقيا يعني في صحف الملائكه فامحها واكتبني عندك سعيدا ثم قرأ ليبين هذا فقه الرفع عنده يمحو الله ما يشاء ويمحو الله ما شاء في صحف الملائكه ويثبت عنده وين أم وعنده أم الكتاب. قال ويثبت وعنده يبقى يمح ويثبت في صحف الملكة وعنده الذي لا تبديل فيه أم الكتاب وعنده أم الكتاب مفهوم؟ هذه مسألة كتاب علم فكتب فإيش أراد المشيع وإرادة الله إرادتان إرادة الكونية أرادة شرائية والإرادة الكونية لها ضابطان الضابط الأول أنها عامة ومعنى قول عامة يعني فيما يحبه الله وما لا يحبه الله يعني يقدر ما لا يحبه نعم يقدر ما لا يحبه كيف قلنا لأن, لأن ما لا يحبه تقديرا يقول إلى ما يحبه سبحانه ذا للعالم توافقون أم تخالفون فتناقشون بل أنتم غير فاهمين أعرف أعرف أعرف لذلك أتيت بها الإرادة الكونية تعم عام فيما يحب الله كالتوحيد كالصلاة كالصيام كالحج وما لا يحب الله السرقة القتل الكفر لا يحبه قدره الله قدره لما قدره فيما لا يحب الله طب ليه ما لا يحبه فكيف يقدره قلنا أنه سيقول إلى ما يحبه فهمتم سيقول إلى ما يحبه ممكن دليل واحد يثبت لك ذلك دليل بك أنت ليس انت يعني ببني البشر بك أنت دليل واحد يثبت ذلك طارق أستاذ طارق دعنا من طارق المصرية طارق ما هو السؤال دليل واحد يثبت ما أقول ذلك أنه قد يقدر ما لا يحب فلأنه سيقول إلى ما يحب سيقول انا اردت دليل ما اردت الحكم النابعه من اللؤلؤ الذي بينها الشفاه الجميله هذه امامي اردت دليلا يا حبيبي نعم الا اجمالا في التفصيل ماذا قال, ماذا قال الله تبارك وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي هذا حديث عش معه واعلم كيف لو اعتلي... اعتليت هذه المكان عند ربك كيف تكون قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرم وما تقرب إليه عبد يحب إليه مما اقترطته عليه ولا زال عبد يتقرب إليه بالنوافر حتى حبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمعه بصره الذي يبصر به التي الذي يبطش بها الرجل الذي يمشي بيه. ولا ولئن سألني لو أطيالنا ولئن استعاذني لو أعيدنا وما الشهد ساته وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبل روح المؤمن أكملوا أكملوا يكره الموت وأكره تصريح ولا تلميح هنا تصريح بالكره الآن قال يكره الموت العبد الصالح وأنا الله متكلم سبحانه وجل في علاه وأنا أكره مساءته هل في هذا نعم نعم قال نعم نعم قال ما فهمت الأخيرة والأخيرة هي أم الباب قال يكره الموت أنت تحب تموت الحمد لله عيش إن شاء الله الله يطيل في عمرك وحسن في عملك هكذا حال الناس طيب قال يكره الموت وأنا الله المتكلم أكره مساءة قد تعليم أكره ده. حبيبي فهمت فهمت الحمد لله الان الجميع فاهم؟ اي يخر الشاهد قال لك الشاهد قلنا يكره يكره متاته لا الشاهد في بدايه ما له الشاهد حديثه وما ترددته ويصل الى اكره متاته اذا يكره لانه سيقضي عليه الموت سيقضي قالوا محمد الرسول قد خرج من قبل الرسل فإما مات أو قتل إن كمتوا أنهم خاص كتب عليه الموت يكرهون يقال <تصفيق> له أبوس ايدك بالافريقي <تصفيق> افهم أقول الله الله قدر على كل انسان الموت صحيح ولا لا <تصفيق> إذا قد قدر على الموت ويكره ذلك <تصفيق> فهمت هذا الذي أريده فقط دعك بقى المندقاء الآن لا لأننا حيث منفصل أنا أريد أسبت مسألة تفهمونها الآن في الإرادة الكونية إذن كتب الله ما يكرهه صحيح لله قدر ما يكره الحكمة العلة لأن ما قدره وهو يكرهه يقول إلى ما يحبه آه يقول بقى لما يقول هذا فهمت؟ فإنسا وكيف يقول ما يكره الله, ما يكره الله رعلا إذا ما يحب الله رفضا أقول لك هو قال يكره الموت وأكره مساسا لابد من أله من, من ذلك صحيح أو لا الموت هنا يذهب بالمرء إلى أين إلى ولا لا شيء صح أو لا قال جئت من حيث لا أدري وراح مش عارف صحيح هذا كل هذا الكفر المبين في هذا هنا الآن بعد موتي إلى أين يذهب إلى لقاء الله وإذا كان إلى لقاء الله وكان مؤمنا تقيا نقيا إلى أين يدخل جلد جلد ها. جلد. بجوار من ويرى و... و... من يرى, يرى, يرى الله, الله على فعلاء إذن الآن آل إلى ما يحب أم لا آه. لما يرى العبد المؤمن ضحظة من لحظات الجنة يفكر في الدنيا وما فيها ولو كان مارك الدنيا بأسرية قال النساء يؤتى بأفقر عبد عايش دنك في الدنيا فيؤخذ ويغمس من أهل الجنة ويغمس بغمس في الجنة فيقول الله الأゲل الفعلاء يا ابن آدم أمر بك بؤس القط أرأيت بؤسا قط يقول والله ما بر بي بأيweight فقط في الجنة الله مرزقني aki المعرUE عن جنة رب العالم وأما الكافر فيؤخذ فيغمس في النار فيقول أمر بك نعم القط أرأيت نعم القط يقول والله ما بر بي نعم قط ولا رأيت ن قد يبقى يقول الى ما يحب الله ولا ما يقول اذا هنا القاء الاراده الكونيه هو تعميم المسألة. أن الله يقدر يقدر كل شيء ما يحب وما لا يحب ولان ما لا يحب يقول الى الى ما يحب حتى الشيطان سيقول خلقه الى ما يحب صائح ولا لا؟ محامي ما هو الذي يحبه الله من الشيطان او الشيطان خير ولا شر ولا حلو ولا وحش ما فيش دي ولا مليز دي مصري هتروح مش عايز سيئ ام جيد سيئ ممتاز ممتاز او شيطان كيف يقول الشيطان الى الخير نجيري يا عيني يا نجيري سبحان الله جزاك الله خير ميز الله به بين الخبيث وبين وانا الطيب مفهوم ولا غير مفهوم يبقى تقديره لما يكره لأنه يقول إلى ما يحب هذا الضابط الثاني يقع لا محالة الإرادة الكونية تقع لا محالة ما أراده الله لابد أن يكون وإذا أردنا أن نهلك خريتا أمرنا مترفيها ففسخوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تبنيها ما أراد الله لابد أن يكون وغير القضاء فقضهن سبع سماوات لم أرد لا رد لقضاء الله إذن لابد أن يقع لابد أن يقع وأما الإرادة الأخرى وهذه تسمى المشيئة هذه هي المشيئة وأما الإرادة الأخرى هي الإرادة الشرائية. ولها ضابطاء أيضا هي خاصة لا يستعمل خاصة فيما يحبه الله جديد فعلان. الطاع الصيام الصدقة الصوم التوحيد فقط في تكون إرادة شرعية والضبط سلمهم جدا قد تقع وقد قد لا ترح. قال لا ضرر في منشاء في يوم المنشاء وقدر ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين كل الأرض عبدت الله وكل الابناء بروا بابائهم ودار المساكين مش موجوده ولا دار المسكين المسين مش موجوده لا صحيح قد يقع وقد لا يقع او قد يقع هذه اراده الشرعي علم فكتب ما اراد فخلق وهذا هذه قدره الله الربوبيه لله الفعال الخالق البارئ المصور الله خالق كل شيء وهذه بالذات رد على الطبره بسرعه ابا اسامه لا لاجعبريه على القدريه القدريه الذين يقولون بان الله لا يخلق افعال العباد وقال الله تعالى الله خالق كل شيء كل نصف العموم يدخل فيها تحت تحت افعال العباد والله خلقكم وما وما تعملون والله خلقكم وما وما تعملون هذه من علامات الهدى قد يقال ذلك نعم يا صاحبي نعم هذا صحيح فاذا هذا اليوم بالقدر بذلك قال الايمان بالقدر خيره وشر قال خيره وشرته ان هو اضاف الخير للقدر والشر للقدر عندنا اشكاله هنا من شغله سامعنا اقول قال خير الخير الخير ب... ب... ب... الايمان بالقدر خيره وشر صحيح لان قال دار السن والجماعه انه لا يجوز اثبات ال... نسبه الشر لله ولا بنسميها اتى بها قلب الإيمان بالقدر خير وشره هل أخطأ ولا ما أخطأ لا ما أخطأ قد جاءت الرواية بذلك وان كانت ضعيفة هذا فيها بعض لكن هو الرجل يحذو حذو النص قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومر في قوله خير وشره نسبة الخير للقدر صحيحة ليس فيها تمت شيء لأنني قلت القدر حاسب حاتم في شيء عندك انت اليوم؟ راقت فيها شيء؟ ساكت انت، والسكوت هذا غير موجود عند الليبي اصاله، اما عندك الشطط طالع فوق شويه الموضوع صعب لا يحمل الهياجان، ممتاز الفلتاه اشوف شوف ماذا قال؟ منصف هذا هذا ليبي مالكي متعاجر مش متعصب متعاجر، لكن نشوف منصف على لا يحتاج الفز. هذا صحيح، لا يحتاج للفتب، الحاصل هنا بالنسبة لمساله القدر مساله اسبه الخير ينسب للقدر لان القدر فعل الله كنا ثم فعل الله وفعل الله كله كمال فعل الله كله كمال كله خير ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذا الذين يدعون في اسماء ففعل الله كله كمال سبحانه جل وعلا أن تقول القدر خير لكن اشكاف شره صحيح مع أننا نعتقد أن الله قد خلق الشر لكن لا ينسى بالشر لله لا الشر هنا للمقدور لا للقدر الشر, الشر في المقدور لا في القدر في المخلوق لا في الفعل في المفعول لا في الفعل الشيطان الشر هنا لما شر حينما يكون فعلا لله فهو خير يعني فعل الله كمال لذا لابد أن تعلم ما قدره الله عليك في كل الأحوال فهو خير دعك من الشر الذي يصيبك به على نسبة إضافة لكن كفعل فهو كمال فيكون الشر في المفعول في المقدور لا في الفعل لأن الفعل فعل الله كله كمال مفهوم إذن الشر, الشر للشيطان لا, لا, لا في خلق الشيطان خلق الشيطان كمال لأنه فعل الله أما الشيطان ذاته فشار مفهوم شوف ماذا قال الله دارك علىه قل أعوذ برب الناس مالك إله ها قوله شر ها نسب الشر لمن للوسائل صحيح ولا لا الشر أصلا ينسب للمفعول الشر ينسب للمفعول لا نفهم في قوله والايمان بقدر خيره وشره يعني الخير هو الخير على على العموم ينسب لله تعالى ان شاء الله كله خير سبحانه وجل وعلا الشر فهو للمفعول للمقدور وقد بين الله تعالى أن الادب مع الله تعالى وان كنت تعلم بأن الله قدر الشر وخلقه ضمنا مع الخلق عموما فان نظرنا ل... ننظر له بعينين فنظرنا له بالعين بعين الفعل قلنا كمان فعل الله تعالى وإن نظرنا بعين الأثر المفعول المقدور قلنا فيه الشر ولكن ليس شر معه فيه شر يقول إلى خيص صحيح وهذا أدب جم أدبنا به الله الذي يفعله في كتاب فأدبنا إبراهيم عليه السلام وأدبنا النبي صلى الله عليه وسلم وأدبنا بعد ذلك من من هم أفقى منا الذين هم أحسن مردودا منا عندما قرأ سحرة الصحابة لا لا لا لما قال الله شوف, شوف هذا الجني هذا الجن أعرف هذا الجني يعرف هذا لأن الله رعلا لأن السلام لما جاءه وبد الجن وقرأ عليه في سورة الرحمن قال, قال, قال, قال فبأي آلاء ربكما تكذبان فقال من مالي ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم لأنهم قالوا آآ قالوا, قالوا, قالوا أمان بلا أو قالوا لا قال ولا شيء من نعيمة كانوا كذب ربنا قال فبأي آلاء ربكما قال ما من شيء من نعيمك نكذب رب ربنا فقالوا هذا أحسن مرددا منكم قال نسبه سمد... والحديث في ضعف الضعف في ضعف لكن ادبونا أيضا بهذا الأدب كيف ذلك ابراهيم ماذا قال واذا مرضت قال اي تطعمني ويسقيني ويم... فهو نسب كل افعال خير له وبعد ذلك لما جاء المرض قال واذا مرضت من باب ان ولا انت بالشروع الذي ذكرته عليه والنبي علمنا بارك بادب جم عندما قال والشروع ليس والشروع ليس اليك لا ينسب اليك الشر بحال من الأحوال أيضا الخضر سواء قلنا ولي أو قلنا نبي وان الراجح إن انه نبي ايضا ادبنا بهذا الادب ماذا قال قال قال قال, قال, قال فارادنا اي شوف عند الشر قال فارادت ان عيبها وعند الخير نسب الخير الهدف قال فاراد ربك ايبلغه اشدها واستخرجك ذو رحمه من رب وايضا الجن قالوا ذلك قال وان وان لندري أشر ندري شوف, شوف لما لم يسمى فاعله من الادب اشر اريد من في الارض ام اراد بهم ربهم فعند الرشد نسبها نسبة صريحه لله دل جل جلت وقال نعم ده غير المغضوب عليه ما قال غضب الله عليهم وان كان غضب التصريح أنه أراد ذلك في هذا الباب وهو كما كما قلنا فاذا نسبة الشر لله تدا في لا تجوز وليس من الادب وإن كان الله تدا قد خلق اشي الخير والشر عموما ولكن عند الادب أن تنسب الخير كله لله الذهل الفراه واذا قلت بالشر فيما لم يسم فاعله كما قال ابراهيم وادام ردت فهو فهو يشين يبقى عندنا اشكال واحد بعد هذه القاعده التي بينناها من من فعل ابراهيم عليه السلام وجن والنبي صلى الله لكنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه قال أنا أريد أن أتباع من الأول، شاهد معي شر ما قضيت أريد أن أتباع دعا من الأول <تصفيق> الله أتباع من الأول، وعفين من من الأول، ها قال وصل فعنا شر, شر ما قضيت وأيضا في الدعاء الآخر، سوء القضاء استعادة من سوء القضاء صح؟ سوء القضاء وشمالة الأعداء فاذا عندنا عندنا الان دليلان فيما اشكال انه قال وقنا شر ما قضيت أو او قال وصل عنا شر ما قضيت وقال اعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء فكيف فكيف نجيب عن هذا الاشكال لذا افردنا الكلام على القدر المحاضره 1 ما في فرق. ما في فرق اين الفرق اين الفرق قل اين الفرق هكذا, هكذا ذهنك لا, لا خلاص حترجع لما نقوله نحن, نحن نقول هذا اشكلنا نريد اجابه عنه قال وصف عنا شر ما قضيت شر ما قضيت الان نفس الاجابه التي قلتوها تنتهى يا يكون شر ما قضيت يعني شر المقتور شر المقضي مفهوم وصوء القضاء أي سوء ليش المفعول الأثر فقط أما فعل الله كله, كله كما يبقى لنا شيء أخير وهو أن الرخم السابس رخم الإيمان بالقدر أن القدر داعي للعمل القدر ليس داعي للكسر القدر داعي للعمل لذلك قال أبو بكر والذي نفسي بيدي مذدت اجتهادا إلا بعد تعلم القدر لذلك نشوف نوع فقه القدر ما قاله ابن, مسعود ابن عباس نوع فقه القدر ما قاله ابن عباس عندما قال ونادى أصحاب الجنة لأصحاب النار أن وجدنا أن قد وجدنا موعدنا ربنا حقا فهل موعد ربكم حقا قال نعم فأدنوا أدنوا بينهم أن لعنت الله على ثم ذكر الله الصنف الثالث وصنفان صنف الجنة أهل أهل النار الصنف الثالث من؟ لعراف لما نظروا الأهل الجنة قالوا إيش؟ سلام عليكم ثم قال لم يدخلوها وهم؟ هذه نسبة قدره الآن لأن عباس نظر للقدر ففهم قال لولا أن الله أراد أن يدخلهم ما طمعهم فيها. هذه نسبة القدر في هذا الباب فالنظر للقدر ترى كيف أوزع الله في قلبك للطريق الذي تسير فيه لذلك قلت لكم الفقيه هو الذي ينظر في قول السلام اعمله فكله ميسر لما خلق له لولا ان يريد ان ي... انا لولا انه اراد ان يكون مجننا ما طمعهم فيها والحق بان ما قال اهل إلى الى الى اي إلى الجنة. فالق... فالقضى القضى القضى, القضى... القضى داعية للعمل لانك انك ترى بان الله علا قد خلق خليشين وهو يسيرك على هذا الشيء انت تركت بلدك ودفعته مالك وانت الآن تتحمل المشقه وتقرأ وتكتب وتأتي دروس وتصلي وتقرأ ولك ورد من القرآن كأن الله خلقك لهذا فعد بالنوادس على من تلي نعمة وأي نعمة وهل هناك نعمة تداني هذه النعمة اللهم ثبت لنا هذا الفير ما حين أبدا وإن بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتنين اللهم عجل لنا بالقبض غير مفتنين يا رب العالمين أردت بقوم فتنة يا أرحم الرحمن فإن ولدت ذلك فاعلم أن الله العالى قد يصل لك ذلك فتزداد اجتهادا فيها تزداد الاجتهاد والدلالة على ذلك في القول في قول النفس المعليم من أبي طالب لما رأى عمر من خطاب رأى أبا بكر فقال العليم من أبي طالب أترى هدين هما سيدة كهول أهل الجنة فقال عليه يا رسول الله أفلاء بشرهم قال لا لا كانت لعوام الناس إذن فيتكب خلي الناس والعمل يعني أنهم لا يبقوا هذه مساءة فقه عليها أما كانت فعلي فعمر وفأبا بكر يدادون اجتهاد لا يقفون البتة وهذا اللي كان من ابي بكر تناقض انه زاد شهاده بعد ما علم ابواب ابواب القدر بعد ما علم ابواب القدر لان ابواب القدر المدقق في ابواب القدر ينظر نظري ما هما تشهيم و وتخصص قلنا قلنا تقسيم شوف شوف انا ساقول لكم شيئا لا لن تروه في اي كتب النظر في القدر نظران نظر في الماضي ونظر في المستقبل النظر في الماضي التسليم التام وان تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطئك لم يكن ليصيبك قال فان مت على غير ذلك فانت في النار ونظر للمستقبل اعملوا فكل ميسر لما خلق له وهذا الذي يجعلك في القبر تسير سيبا سيرا سريعا الى ربك تدل في علا تسلم بما مضى وتحسن الظن كما قلت وتحسن الظن فيها مستقبل بالنظر المستقبل اعملوا فكل ميستر لمن خلق لها لهذا ختمنا هذا الباب لأننا من الأهمية بمكان وذلك أطلنا فيه القبر لا يسمعون إلى الآن لا. ابن عباس قال القدر نظام التوحيد نعم فمن, فمن زعم إيمانا ولم يؤمن بالقدر فقد كذب فعله زعمه قال نظام التوحيد هو القدر ممتاز وهذا أول لذلك قلت هذا الباب من الأهمية بالمكان سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون بهذا وفينا الكلام على القادة القدر إن كان إجمالا لا تفصيل لكنها من الأهمية بالمكان سبحانه وتعالى محمدك أشهد المعام